then in mm -hmm. one وَإِذَا مَنْسَلْ أَمَّن مَّن هُوَ قَانِتٌ آنَاءَئِنْسَانٌ لَّذَاذٌ وَقَائِمٌ ذَهَبَ الْآخِرَةُ الْآ كَوْنَ وَيَمُرُّ رَحْمَتُ in إنما يوفى الصابر. الخاسرين الذين خسروا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك فَمَنْأَقَلَّ حق عليه كلمة الْعَذَابِ العذاب أَوَقَالَ يتنتجري من تأسئاً النعار وعد الله لا تابا متشابيا مثانية قشعر من هدل الذين يخشون, يخشون ربهم ثم تلير من ذلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من أيث لا يشعرون لو كانوا يظلمون. لفضيله الدكتور فليس في ذهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاء ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله الذي <تصفيق> بَنَا وَلَامُونَ بَنَو فَاتَرُ إنا <تصفيق> <تصفيق> أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فيمسك التي قضى عليها gone <laughs> wrong. وإذا ذكر الله وَلَوْ أَنَّ للذين ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ دَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَونَ افْتَدَوْ بِهِ <تصفيق> واستدعوا به من شوء العذاب يوم القيامة Oh. Um. Oh, wow. والذي بيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يغلموا أن الله يَبْسُطُ الرزق يا وَيَقُولُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لقوم وَأَنِيبُ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ لفضيله أحسن محمد من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقولنا صرت على ما فرضت في جبل لاقي وإن كنت من السخرين أو تقول الله ذاني لكنت من المتقين أو تقول Sterker nog, dan zal ik het niet meer Ik ben كنت من الكافرين ويو... فليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازته لا هم السوء ولا هم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا ادْعُ روحيا الىك وايننا الذين من قادك لئن اشرت فلا يظنن أَمْ كُنْتُمْ عَمَلُكُمْ وَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رِيبِ وما قد الله أحق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مصوراً Kom Wauw. One, gee! وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمدين صدقنا وعده وأورسنا الأرض وأورسنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة تحافين من حول العنوش يسبحون بحمد ربهم وقضي وقيل الحمد لله رب العالمين وقال